اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه ل أ ح د غيرك شيئا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الفردوس ا ل أ ع ل ى وما قرب إ ل ي ه من قول أ و عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول أ و عمل اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إ ل ى حبك اللهم ارزقنا م ح ب ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا روى البخاري ومسلم من حديث أ ب ي واقد الليثي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إ ذ أ ق ب ل ث ل ا ث ة نفر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 أ ل ا أ خ ب ر ك م عن النفر ا ل ث ل ا ث ة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ م ا أ ح د ه م ف أ و ى إ ل ى الله ف آ و ا ه الله و أ م ا ا ل آ خ ر فاستحيا فاستحيا الله منه و أ م ا ا ل آ خ ر ف أ ع ر ض فاعرض الله عنه الحديث ده بيصنف الناس إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م وهم كده في السير إ ل ى الرحمن تبارك وتعالى الحديث د ه بيقول لنا إ ن ك لو ربنا سبحانه وتعالى يسر لك موطن من مواطن البذل موطن من مواطن الخيرات موطن من مواطن السباق إ ل ى الله جل وعلا عليك ب أ ن تقف على هذه ا ل ث غ ر ة عليك ب أ ن تسد تلك ا ل ث غ ر ة عليك ب أ ن تنصر ا ل إ س ل ا م ب أ ي شيء تستطيعه من أ م ر بمعروف من نهي عن منكر من رد غ ي ب ة مسلم من غض بصر من إ م س ا ك اللسان من أ ي ف ض ي ل ة من الفضائل تتوقف عليها وتقف لتثبت لله تبارك وتعالى صدقك في طلب ر ض ا يا اما يكون ا ل ش أ ن أ ن تتقدم ولا تعجز وفرق بين الحياء وبين العجز في ناس ت ؤ ث ر ا ل ت أ خ ر وتترك ا ل م ز ا ح م ة و ت خ ط الرقاب حياء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا الحياء أ م ر محمود و أ م ر جيد لكن هذا الحياء قد يقطعك عن بلوغ الدرجات عشان ك د ه الثاني كان أ ق ل د ر ج ة في الفضل و ا ل ر ط ب ة من ا ل أ و ل الذي آ و ى إ ل ى الله فاواه الله والصنف ا ل ت ا ل ت و إ ي ا ك ثم إ ي ا ك أ ن تهلك نفسك فتعرض عن الخير لا لعذر ولا ل ض ر و ر ة لكن كسلان لكن عندك ف ط و ر لكن عندك عدم ر غ ب ة لكن لا ت ج د في نفسك النشاط المطلوب كان بعض الصالحين يناجي الله تبارك وتعالى فيقول إ ل ه ي ما أ ك ث ر المعترضين عليك والمعرضين عنك وما أ ق ل المتعرضين لك عايزين نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى عايزين نرقق قلوبنا باستخراج آ ف ا ت الدنيا التي تكبلنا تقيدنا اللي مش مخلينا ا نعرف ازاي نخطو ا ل خ ط و ة الى الله جل وعلا اجعلوا ا ل ا خ ر ة هي ر أ س المال اجعلوا هم ا ل ا خ ر ة هو الذي ينصرف فيه الوقت كله عايزين نطبق هذه ا ل و ص ي ة ا ل ذ ه ب ي ة التي اوصى بها بعض الصالحين قال اجعل اخرتك ر أ س مالك ودنياك ربحه فاصرف زمانك أ و ل ا ً في تحصيل آ خ ر ت ك يبقى أ و ل ح ا ج ة بفكر فيها صليت ا ل ن ه ا ر د ة إ ي ه صمت ولا لا أ ذ ك ا ر ي ا ل ن ه ا ر د ة كانت في وقتها وحافظت عليها ولا لا أ ن ا سلوكياتي ب د أ ت يحصل فيها كثير من التغيير أ خ ل ا ق ي بقت أ خ ل ا ق ح س ن ة ولا لا أ ن ا بسعى في إ ص ل ا ح قلبي و ت س ك ي ة نفسي ولا لا أ ن ا أ ه م ش ي ء عندي مقامي عند ربي أ ه م ش ي ء عندي ا ل آ خ ر ة التي هي خير و أ ب ق ى هو د ه أ ك ب ر الهم قال ثم إ ن فضل من زمانك شيء فاصرفه في دنياك وفي طلب معاشك ولا تجعل دنياك ر أ س مالك و آ خ ر ت ك ربحه ف إ ن فضل من الزمان فضل صرفتها في آ خ ر ت ك الموازين ا ل م ع ك و س ة اللي احنا م ف ت ل ي ن بيها والي احنا محتاجين نتوب إ ل ى الله عز وجل منها يا ج م ا ع ة محتاجين ا ل ن ه ا ر د ة نتعلم ازاي نقود أ ن ف س ن ا إ ل ى ا ل ج ن ة عايزين نرقق قلوبنا بان احنا نتخيل مع بعض ان احنا في ج ل س ة في ا ل ج ن ة في مجمع من مجامع أ ه ل ا ل ج ن ة عايزين نتخيل هذا الموقف وهذا المشهد يلا أ غ م ض و ا ا ل أ ع ي ن يلا دلوقتي حنرتحل ر ح ل ة ع ظ ي م ة ر ح ل ة ج م ي ل ة ر ح ل ة عجيبه ة ن ح ل ق ه ن خ ر ج من نطاق السماء سنعلو ونعلو ونعلو نحن ا ل آ ن في الفردوس ا ل أ ع ل ى نحن ا ل آ ن أ م ا م النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن ا ل آ ن نرى ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ج ل ا ء انت دلوقتي شايف سيدنا أ ب و بكر شايف سيدنا عمر شايف سيدنا عثمان وسيدنا علي و ط ل ح ة وزبير ا ل انت دلوقتي أ خ ي ر ا ش ف ت أ م ك حبيبتك أ م ك ع ا ئ ش ة و أ م ك ح ف ص ة و أ م ك م ي م و ن ة و أ م ك ج و ئ ر ي ه انت دلوقتي ف أ ح ض ن ه م حساد إ ي ه المعنى جميل وحلو ومعنى محتاجين إ ن احنا نعيشو في خيالنا يمكن مجرد إ ن احنا نعيشو يرقى قلوبنا يخلينا مشتاقين بحق إ ل ى ا ل ج ن ة أ ه ل ا ل ج ن ة بيزور بعضهم بعض بيجتمعوا في مجالس ما أ ط ي ب ه ا يقعدوا يتكلموا ويذكروا ما كان منهم في الدنيا وما من الله به عليهم من دخول ا ل ج ن ة ربنا وصف اجتماع أ ه ل ا ل ج ن ة في س و ر ة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إ ق و ا ن ا على سرر متقابلين أ ع د ه مليانه بكل أ ن و ا ع النعيم فيها السرور وكل واحد قاعد في منتهى ا ل ر ا ح ة وكل واحد مقبل على ا ل آ خ ر ب ا ب ت س ا م ة وضاءه اخوانا فكلهم مفيش في قلوبهم ا ل ض غ ي ن ة ولا في قلوبهم حسد ولا بغضاء ولا المعاني اللي ممكن تبقى في مجتمعات الناس لأ ا ل أ خ و ة اللي عاشوا عليها في الدنيا حيعيشوا معناها ا ل أ ج م ل و ا ل أ ح ل ى في ا ل آ خ ر ة على سرر فقعدين متكئين أ ع د ي ن في منتهى الدعاه و ا ل ر ا ح ة والرخاء متقابلين ل أ ن هما كانت قلوبهم كده في الدنيا قلوبهم م و ص و ل ة ل أ ن كانوا بيحققوا أ و ث ق عرى ا ل إ ي م ا ن الحب في الله والبغض في الله ل أ ن ه م كانوا بيستكملوا ا ل إ ي م ا ن فكانوا بيعطوا لله وبيمنعوا لله وبيحبوا لله وبيبغضوا لله كانوا أ ذ ل على المؤمنين أ ع ز على الكافرين كان بينهم ا ل إ ق ب ا ل ده عشان ك د ه يبقوا في منتهى النعيم ربنا أ خ ب ر ن ا بلون من أ ل و ا ن ا ل أ ح ا د ي ث اللي بيتحدثوا بها في هذه الجلسات وهذه الزيارات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 ووقانا عذاب السموم شافوا بعينيهم الناس والنار تتخطفهم وشافوا ناس وقعوا على الصراط وشافوا ناس كانوا خلاص هيدخلوا ا ل ج ن ة وبعدوا عنها بسبب الذنوب اللي كانوا بيعملوها في حقوق الناس فلما كانوا على ا ل ق ن ط ر ة خابت أ ع م ا ل ه م وخسروا والمفلس الذي ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة وقد سفك دم هذا وسب هذا وشتم هذا واغتاب هذا ونم على هذا ف أ خ ذ هذا وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته فيلقى في النار بعد ما كان عد الصراط وكان خلاص حيدخل ا ل ج ن ة شافوا كل ده فعشان كده حسوا بالنعمه اوي والواحد لما يشوف مبتلى وهو معافى من بلاء معين يحس بالنعيم عشان كده قالوا فامن الله علينا و و ق ا ن عذاب السموم إ ن ا كنا من قبل ندعوه كنا بنعبده ولا نعبد س و ا ه كنا بندعوه ونستعين به ولا ن س أ ل غيره وكنا إ ذ ا س أ ل ن ا س أ ل ن ا الله و إ ذ ا استعنا استعنا بالله إ ن ا كنا من قبل ندعو إ ل ي ه وكنا بننشر الخير و بننشر ا ل د ع و ة في كل مكان لتكون ك ل م ة الله هي العليا وتكون ك ل م ة الذين كفروا ا ل س ف ل ة وربنا البر ا ل ل ي بيعطي عباده دون أ ن يستحقه وربنا البر اللي بيرزق العباد هذا المعنى من البر ربنا البر اللي بيحسن أ خ ل ا ق عباده والبر حسن الخلق ربنا البر اللي بيجعل عباده في طاعته ربنا البر اللي بيتقبل عباده الصالحين إنه هو البر الرحيم بيتقبل عباده سبحانه الصالحين إنه اللي وتعالى قد إيه المجلس إيه قد هو ه ت ب ق ى عايش فيه نعيم لا يوصف اعظم ل ذ ة حسيتها يوم ما عملت ايه اعظم ل ذ ة في الدنيا يوم ما جالك فلوس ما كنتش تتخيلها كنت خلاص قلبك حيطير من ا ل ف ر ح ة اعظم نعيم حسيت ه ومتى يوم ما نجحت نجاح مبهر والناس كلها كانوا في منتهى ا ل س ع ا د ة وحسيت بمعنى النعمه ا ل ك ب ي ر ة وانت مميز على الناس أ ع ظ م ل ذ ة حسيتها في حياتك امتى يوم ربنا رزقك بالزوجه ة الصالحة أو بالزوجة الصالح ح أو أعظم رزقك نعمة س ت ي الصالحه إمتى؟ يوم منك ربنا أخرج ا و يكون الولد ل الله ل د إن شاء ا وحستيه الأمومة بنعمة نعمة منا أعظم أعظم أ ع ظ م ن ع م ة و أ ح ل ى ن ع م ة عندما تضع أ و ل قدم لك في ا ل ج ن ة وتشوف الناس الصالحين وتجلس في ر ف ق ة خير النبيين وتذهب إ ل ى سوق ا ل يوم المزيد وتمتع عينك بالنظر إ ل ى ربك المجيد سبحانه وتعالى يا للذين أ ح س ن و ا ا ل ح س ن و ز ي ا د ة وكمان ز ي ا د ة ربنا أ ت م م لنا نورنا يا رب نشوفك ونمل ع ي ن ا منك يا رب الدنيا اللي م ق ط ع قلوبنا يا رب استخرجها من قلوبنا يا رب اصل ل سخاء بصدورنا يا رب لا يكن في قلوبنا إ ل ا أ ن ت حبك أ ن ت معرفتك أ ن ت يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إ ل ا لك ولا تعلقا إ ل ا بك نفسنا ا ل ج ن ة تبقى أ ع ظ م أ م ا ن ي ن ا نفسنا نعيش في خيالنا المعاني دي كتير فنذكر ا ل ج ن ة ك ث ي ر ة يا رب تعرفوا قد إ ي ه ا ل ج ن ة ح ل و ة تعرفوا إ ي ه هي أ م ن ي ة أ ه ل ا ل ج ن ة بعض أ ه ل ا ل ج ن ة بيتمنوا فيها أ م ا ن ي بتتحقق على نحو عجيب فيها ما ل عين ا ل ر أ ء ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل اللي تتمناه فيها ي أ ت ي ك واحد من أ ه ل الجنه ح ي س ت أ ذ ن ربنا في الزرع ده بقى يعني هو كان شغال في ا ل ف ل ا ح ة فلما دخل قال انا عايز أ ش ت غ ل في ا ل ف ل ا ح ة يا عم أ ن ت في الجنه ة ت ش ت غ ل ليه كل حاجه حجيلك لا أ ن ا متعتي ا ل ح ق ي ق ي ة في الشغل متعتي ا ل ح ق ي ق ي ة ان أ ن ا أ ز ر ع و ش و ف ثمره تعبي وكفاحي وكدي و ا ل ث م ر ة بتطلع أ ن ا عايز أ ز ر ع فما يكاد يلقي ب ذ ر ة حتى تضرب بجذورها في ا ل أ ر ض ثم تنمو وتكتمل وتنضج في نفس الوقت يحط ا ل ب ذ ر ة تبقى تصل إ ل ى عمق ا ل أ ر ض وتنمو وتكتمل وتنضج وتطلع ث م ر ة في نفس ا ل ل ح ظ ة اللي رمى فيها ا ل ب ذ ر ة الحديث في البخاري صحيح في من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أن ان ل يتحدث وعنده رجل من أهل البادية إن رجلا من أهل ل رجلا ب ا د ي ة إن من أ ه ل ا ل ج ن ة ا س ت أ ذ ن ربه في الزرع فقال له أ ل س ت فيما شئت يعني ما هو كل أ ن و ا ع النعيم و أ ن و ا ع الطعام و ا ل ش ر ب وكل اللي نفسك فيه عندك قال بلى ولكن أ ح ب الزرع ف ب ذ ر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أ م ث ا ل الجبال بص لقى قدامه ثمار وثمار ايه مش ث م ر ة و ا ث ن ي ن و ت ل ا ت ة د ل ا ء ثمار ك أ م ث ا ل الجبال ببزره واحضر م ا ه ا فيقول الله دونك يا ابن آ د م فانه لا يشبعك شيء فقال الأعراب والله لا تجده إ ل ا قرشيا أ و أ ن ص ا ر ي ا ف إ ن ه م أ ص ح ا ب الزرع و أ م ا نحن فلسنا ب أ ص ح ا ب الزرع الرجل الاعرابي اللي شغلته كلها في ر ع ا ي ة الغنم لما سمع الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم ده شكله كده يعني رجل من قريش أ و يمكن من ا ل أ ن ص ا ر هما دول بتوع ا ل ف ل ا ح ة وبتوع الزرع وبتوع الكلام ده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واحد الولد تاني من أهل الجنة حيتمنى من أهل فيحقق الله له أ م ن ي ت ه في س ا ع ة و ا ح د ة حيث تحمل وتضع في ساعه ة واحدة و ز ج ا الحديث ر واحده ه سننه الترمذي في والإمام أحمد في أ م في م س ن د وابن حبان بإسناد صحاها الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري أبي النبي عن أن صحيحه صحيح في في سعيد عليه صلى الله و س ل قال المؤمن الولد ل م إذا اشتهى الولد في ج ن كان ة الولد حمل ووضعه ه وسنه في س ا ع ة و ا ح د ة كما يشتهي خلاص بقى و ا ل أ م ه ا ت ف ه م ي ن المعاني دي كلها لا تعب تسعه ش ه ر في ا ل ح م ر ولا الام الوضع ولا يعقب دا فتره رضاعه تقعدي س ن ة وسنتين وتفطميه وتعلميه ويبتدي إ ز ا ي ياخد أ و ل الطريق في ا ل ح ي ا ة ويتعود على ا ل أ س ا س ي ا ت ا ل خ ا ص ة ب أ ي إ ن س ا ن و إ ز ا ي يعمل كذا يعرف ي أ ك ل نفسه ويعرف ياخذ حاجته ويعرف يتعلم كذا ويدخل ح ض ا ن ة ويعمل كل المراحل دي تنتهي في ل ح ظ ة و ا ح د ة حين يشتهي الولد فيجد أ م ا م ه الولد حمله ووضعه وسنه في س ا ع ة واحده ة كما ي ش ت ي حلوة الجنة متع الجنة متعة عشان كدا إ ح ن ا محتاجين نسابق إ ل ي ه ا محتاجين إ ن إ ح ن ا نحط قدامنا منهج واضح في طلب ا ل ج ن ة أ و ل شيء علينا أ ن نكره أ ن ف س ن ا على طلب ا ل ج ن ة أ و ل ح ا ج ة أ ك ر ه نفسك على ذلك نفسك مش جايه معاك مش مواتياك نفسك أ م ا ر ه بالسوء فاعدا بتحسن ل ي ك المشتهيات عايزين نخرج عايزين, نتفسح. عايزين نصيف ت ف س عايزين ن عايزين نعمل عايزين نسوي نفسك ا ل أ م ا ر ة اللي عايزه تستمتع بالدنيا واستمتاع الواحد بالدنيا بالقدر الزائد عن الحد بيحرمه من متاع ا ل ا خ ر ة من متاع ا ل ج ن ة ده فعشان كده عايزين نكره أ ن ف س ن ا على الخير فالنفس لا ت أ ت ي إ ل ا هكذا وشاهده أ ن جاء رجل ا ل كافر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ س ل م فقال أ ج د ن ي ك ا ر ه ة ص ر ا ح ة مش قادر زي أ ي عمل بقى بنتواصى به يلا يا ج م ا ع ة عايزين نعلى في الدرجات عايزين نبقى صوامين قوامين من أ ه ل العلم ذكارين شكارين عايزين نفتح في كل باب من أ ب و ا ب الخير مش عايزين نحرم نفسنا ي من أ ي ش ي ء من أ ن و ا ع متاع ا ل آ خ ر ه عايزين نبقى في رفقه خير النبيين عايزين نبقى في الرفيق ا ل أ ع ل ى في الفردوس ا ل أ ع ل ى عايزين نبقى أ ق ر ب ما يكون من عرش الرحمن عايزين المعاني دي فبعض الناس لما يسمع كده يقول والله مش قادر حاسس اني كاره مش قادر اصلي مش قادر اصوم كاره مش قادر اعمل كذا وكذا من الخيرات فقال النبي للرجل لما قال اجدني كارها قال اسلم وان كنت كارها وهذا الحديث رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع ابن رجب في فتح الباري و لابن رجب كتاب كما لابن حجر كتاب بهذا الاسم ف ت ح الباري في شرح صحيح البخاري ابن رجب قال وهذا يدل على ص ح ة ا ل إ س ل ا م مع نفور القلب عنه وكراهته له يبقى ماشي في ا ل أ و ل اعمل وانت كاره و ش و ي ة ب ش و ي ة إ ذ ا دخل في ا ل إ س ل ا م واعتاده و أ ل ف ه دخل حبه قلبه ووجد حلاوته يبقى ا ل ب د ا ي ة ا ل ص ع ب ة ع ا د ة في أ و ا ئ ل ا ل أ م ر علينا إ ن نتجرع ا ن مرارتها نقاوم الشيطان اللي بيوهن لينا طريق الرحمن اللي بيباعد ويخذلنا ب إ ن نطرق ا ن هذا الطريق ل غ ا ي ة ما يشرق نور ا ل إ ي م ا ن في القلب بعدها ا ل ح ل ا و ة و ا ل ل ذ ة بعدها ا ل م ت ع ة ا ل ح ق ي ق ي ة يا ج م ا ع ة د ه بعض الكفار الذين لا يؤمنون ب ا ل ج ن ة أ و بالنار كان من حكمتهم أ ن قالوا لنا هذا ا ل أ م ر هذه ا ل ق ا ع د ة نقل ا ل إ م ا م الشوكان عن أ ف ل ا ط و ن ك ل م ة ر ا ئ ع ة حيث قال وما أفلاطون الأوائل حلوة العواقب والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب هو ما العلم مرة مرة عظيم حكاه قال الفضائل تحتاج أحسن أهل أي أي أي نفيس عن فإنه كده بعض شيء شيء شيء إ ل ى الوصول إ ل ي ه ويكون شيء عظيم تحتاج أ ن تتحصل عليه ينبغي أ ن تتعب حتى تصل إ ل ى هذا المجد وهذه ا ل ر ف ع ة وهذا الشيء العظيم فدائما ا ل أ ش ي ا ء اللي بتبقى م ر ة في البدايات بتبقى ح ل و ة وعادة حلوة في في الأشياء اللي بتبقى حلوة في البدايات العواقب بتبقى بتبقى مرة في العواقب و إ ل ى هذا أ ش ا ر الحكيم الترمذي في كتابه أ د ب النفس قال أ ل ا ترى الصبي إ ن م ا اعتاد ثدي امه حيث كيف سكوته بذلك الثدي ج لما ل ل ا و ب ر الرضاع يفرح ض ع فمتعود على بس فبيسكت بلبن به الصبي النفس فقده وكيف يفرح به إذا وجده كذلك النفس الشهوانية فإذا فطم الصبي فطم أمه وإنما وجده الشهوانية إليه كذلك إذا إذا يحن حتى لا يلتفت إ ل ى الثدي بعد ذلك ل أ ن ه وجد أ ل و ا ن ا ل أ ط ع م ة فلا يحن إ ل ى اللبن كذلك النفس إ ذ ا وجدت طيب اليقين وروح قرب الله تبارك وتعالى و ح ل ا و ة اختيار الله جل وعلا وجميل نظره لها شافت واستشعرت معاني الإيمان دي وحست بيها ودائت طعمها مدى المطعة ومدى الجمال ومدى اللذة ومدى الصرور ومدى الهناء وحصت مدى ومدى ومدى ومدى ومدى ومدى ومدى دي ا س ت ش ا ر ت المعاني دي كلها فتحن إ ل ى هذه ا ل أ م و ر وتترك ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ خ ر ى هي كده الدنيا و ا ل آ خ ر ة كل ما نحل في الدنيا أ ك ت ر كل ما نتذاكر المعاني ا ل ج م ي ل ة دي من معاني ا ل ج ن ة ونقبل على الله عز وجل وكلنا تصميم وكلنا إ ر ا د ة وكلنا ه م ة إ ن احنا نبلغ ذلك يكون ذلك وتطلع الدنيا من قلوبنا وساعتها القلب يبقى رقيق وساعتها القلب يبقى صافي وساعتها القلب ح ي ب ق ى نقي لان كل اللي جواه شيء طاهر جميل عظيم الشان ساعتها ح ي ب ق ى في قلبك م ع ر ف ة ربنا ساعتها ح ي ب ق ى في قلبك حب ربنا ساعتها ح ي ب ق ى في قلبك ا ل ر غ ب ة والشوق ل ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى ع ش كده أ و ل و ص ي ة اكره نفسك على الخير الوصية التانية شوفوا ا ل ق ا ع د ة ا ل ذ ه ب ي ة ا ل ب ر ا ق ة هذه ا ل ق ا ع د ة بتقول بمجرد أ ن تعلم عليك أ ن تعمل بمجرد انك تعرف ح ا ج ة ج د ا في عملها و إ ل ا تحرم ث م ر ة العلم و ث م ر ة العمل شيخ ا ل إ س ل ا م ت ي م ي ة كان يقول العمل بموجب العلم ي ث ب ت ويقرره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 في العمل بالعلم هو ده سبقنا سبقنا مش في ان احنا نتلقى مش في ان احنا نحضر دروس مش في ان احنا نسمع محاضرات سبقنا الحقيقي في العمل سبقنا الحقيقي في التضييء عايزين نسابق الى م غ ف ر ة من ربنا و ج ن ة عرضها كعرض السماء والارض اعدت لمين للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عايزين نسابق إ ل ى الخيرات أ ي ن ما ت ك و ن ي أ ت ي بكم الله جميعا إ ن الله على كل شيء قدير عايزين نكتب عند الله عز وجل من أ ه ل الفردوس ر ي ق الأعلى ا ل ف ا ل أ ع ل ى اللي سماهم السابقين السابقين لما أ س م الناس إ ل ى ثلاث أ ق س ا م في أ ه ل السباق في أ ه ل اليمين في أ ه ل الشمال المكذبين الضالين ولما وصف السابقين دول وصفهم ب أ ن ه م دول اللي حيبقوا بالقرب من ربهم القريب والسابقون السابقون أ و ل ئ ك المقربون في جنات النعيم كنتم ف ي ه ت ت خ ل ف و ن أيوة علينا ان احنا نبادر ن علينا ان احنا نستغل ن كل ف ر ص ة قدامنا علينا ان نبادر قبل ان نغادر ننتهز ا ل ف ر ص ة حين مجيئها لانها ممكن لا تعوض ومن خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان س ل ع ة الله غ ا ل ي ة الا ان س ل ع ة الله ا ل ج ن ة يلا بينا يلا بينا لطريق ا ل ج ن ة يلا بينا نستبق الخيرات إ ل ى ا ل ج ن ة يلا بينا عايزين نعيش ا ل ل ح ظ ة ا ل ج م ي ل ة دي وعايزين نعملها ل عايزين كلنا ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى نتذاكر المجلس ده الكلام ده في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله و إ ح ن ا بنزور بعضنا البعض ونفكر بعضينا فاكرين لما كنا بنتكلم عن ا ل ج ن ة وعن نعيم ا ل ج ن ة وعن السباق إ ل ى ا ل ج ن ة وعن الشوق ل ل ج ن ة وعن أ ه ل ا ل ج ن ة ونعيمهم فاكرين لما كنا بنرقق قلوبنا بذكر ا ل ج ن ة وكان المجلس ده إ ز ا ي كان بيبقى ليه مفعول السحر في قلوبنا كان بيخلينا اكتر عزم اكتر ه م ة اكتر ا ر ا د ة كان بيخلينا عايزين نقبل على ربنا حتى ولو كان الواحد منا ن بيشعر احيانا بشيء من الفتور او بشيء من العجز لا احنا حنتحدى كل الصعاب حنتحدى كل ما يعوقنا عن ا ل ج ن ة لان ا ل ج ن ة دي هي اعظم امانينا بل هي المطلب ا ل أ س ا س ي لان احنا كلنا بنشتاق إ ل ى ر ؤ ي ة الله ولن نرى الله إ ل ا في ا ل ج ن ة فعشان كدا ا ل ج ن ة بقت ح ل و ة وعشان كدا ا ل ج ن ة بقت أ ع ظ م أ م ن ي ة ل ن ا كلنا يلا ناخد ب أ ي د ي بعضينا ويلا ن ك ت م ع على ز ي ا ر ة ا ل ج ن ة وده مش هيحصل أ ب د ا إ ل ا بالعزم ا ل أ ك ي د والتصميم الشديد إ ن احنا نبلغ ذلك وحتى لو كنا أ ف س ق خلق الله حتى لو كانت ذنوبنا أ م ث ا ل الجبال فيها إ ي ه كل دا يمحى ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى لو بلغت ذنوبنا قراب ا ل أ ر ض ملء ا ل أ ر ض ذنوبه خطايا ثم لقينا الله عز وجل لا نشرك به شيئا لقينا ل بقرابها مغفره ة إحنا عندنا حسن الظن في الله واحنا عندنا كلنا حسن رجاء في الله واللي فات مات لكي لا ت أ س و ا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آ ت ا ك م كلنا ه م أ ن نبلغ هذا الفردوس ا ل أ ع ل ى عند ربنا ف أ و ل شيء حنعمله كلنا دلوقتي نمتثل ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ف ن س أ ل الله ا ل ج ن ة سبع مرات أ خ ر ج أ ب و يعلى في مسنده من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إ ل ا قالت النار يا رب ان عبدك فلان قد استجارك مني فاجره ولا يسال الله عبد الجنه في يوم سبع مرات الا قالت الجنه يا رب ان عبدك فلانا سالني فادخله الجنه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 اللهم أ ج ر ن ا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الجن اللهم انا نسالك الجن اللهم انا نسالك الجن اللهم انا نسالك الجن اللهم انا نسالك الجن فاللهم استجب وفي حديث الترمذي حديث أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من س أ ل الله ا ل ج ن ة ثلاث مرات قالت ا ل ج ن ة اللهم أ د خ ل ه ا ل ج ن ة ومن استجار من النار بالله ثلاثا قالت النار اللهم أ ج ر ه من النار إ ح ن ا حناخد بالحديث ا ل أ و ل ل أ ن إ ح ن ا عندنا علو ه م فحنسال الله عز وجل وده أ و ل عهد بيني وبينكم العهد إ ن احنا كلنا بإذن الله تبارك الله وتعالى من ا ل ل ح ظ ة دي مش ه ن ن س ى الورد ده أ ب د ا وكل يوم ب إ ذ ن الرحمن ه ن ذ ك ر بعضينا ل غ ا ي ة ما يثبت عندنا كلنا ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجرنا من النار سبع مرات و أ ن يدخلنا ا ل ج ن ة كذلك سبع مرات ي و م ي ة تعالوا نشوف من أ ح و ا ل الصالحين الذين بشرهم النبي ا ل أ م ي ن ب ا ل ج ن ة أ و أ خ ب ر عن ش أ ن ه م كانوا بيعملوا إ ي ه إ ي ه هي ا ل أ ش ي ا ء اللي إ ح ن ا محتاجين ن ت و ا ص ل بيها ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع م ل ي ة علشان ا ل ج ن ة تبقى أ ع ظ م أ م ا ن ي ن ا علشان ربنا يمن علينا ب ا ل ز ي ا ر ة ا ل ع ظ ي م ة دي اللي إ ح ن ا حاسين إ ن إ ح ن ا عايشينها وتعالوا كده ك أ ن كل واحد منا ن قاعد وبيقول على ف ك ر ة أ و بيقول هو يظن إ ن ربنا أ د خ ل ه ا ل ج ن ة بسبب إ ي ه او مش يظن ده هو كان بيتحاسب ولما ت ح ا س ب عرف ايه اعظم الاعمال اللي عملها اللي بلغته الجنه ة فكأننا ك د قاعدين حيقول موقف الموقف المواقف اشخاص واحد منا او الحديث ده عملوا بيه هو اللي ادخلوا الجنة او الموقف ده اللي عملوا هو اللي ادخلوا عشرة على على علشان المواقف العشرة حديث ده ده بيه الجنة نأخذ كل دول لتحاسب هو هو تبقى بها اسباب نحفر حب ا ل ج ن ة في قلوبنا ن أ خ ذ بها لتتحقق لنا ا ل أ م ن ي ة فنكون كلنا في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله أ و ل ح ا ج ة ا ل ن ي ة ن ي ة المرء خير من عمله دا صاحبنا ا ل أ و ل ا ن ي قال أ ن ا بلغت ا ل ج ن ة ب ن ي ة ن و ت ه ا ربنا امتن علي بيها فصرت من الشهداء قلنا له إ ي ه الموضوع قال أ ن ا عرفت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ا ل ن س ا ء وهو ب إ س ن ا د صحيح قال من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فوافق ن ا ق و ا ج ب ت له ا ل ج ن ة ومن س أ ل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مت أ و قتل فله أ ج ر شهيد ألنا لما سمعت الحديث ده وكان النبي صلى الله عليه وكان سمعت وسلم ده أ خ ب ر بعظم قدر الشهداء وكنت بسمع ربنا وهو بيقول مع النبيين والصديقين والشهداء ولما كنت بسمع ان الصديقين والشهداء والصالحين العظام بيبقوا في درجات م ت ق ا ر ب ة في ا ل ج ن ة أ و ل ئ ك الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أ و ل ئ ك رفيقا لما سمعت ا ل آ ي ة دي هفت نفسي لحب ا ل ش ه ا د ة إ ن انا أ ع م ل عمل كبير أ ل ق ى الله عز وجل بيه لكن ما حصلش إ ن انا قاتلت في سبيل الله م ا ت ه ي أ ش لي سبب من أ س ب ا ب الجهاد والقتال في سبيل الله فكنت أ س أ ل الله ا ل ش ه ا د ة بصدق ومت ميت ع ا د ي ة جدا فبلغني الله م ر ت ب ة الشهداء ب ن ي ة كان ب ي ع ر في تاجر مع ربنا كان تاجر شاطر مع ربنا كان تاجر ن ا ج ح موفق مع ربنا فبنيته ا ل ح س ن د ي ب ل غ ه ذ ه المنزل ة ف ا ل ن ا له ط و ب لك م ن ز ل ة ا ل ش ه ا د ة والقرب من الصديقين والقرب من النبيين والقرب من خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم التاني ق ا ل أ ن ا عرفت ان من أ ع ظ م أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة البذل لله وشفت في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقات كتير فعشان ك د ه ضحيت بكل غالي بكل نفيس مكنش ا ا في ح ا ج ة تغلى عندي على ربنا سبحانه وتعالى فلوس إ ي ه وجهد ايه وتعب ايه ونصب ايه ده كان احلى لحظات حياتي وانا بتصبب ع ر ق الخدمه ة ل ل تبارك ت ا و ع لله ى دي كانت ا ح ى لحظات حياتي وانا و بعفر ج ي بين يدي الله تبارك وتعالى دي كانت أحلى وأمتع واسعد بيسجد حياتي وأنا عيني باكية وقلبي كانت تبارك احلى وامتع لحظات وانا قلنا وتعالى تعرف لله له اما تعرف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن من أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة ومات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله أ ن يغفر له هاجر أ و مات في مولده فلما س أ ل ه ا ل ص ح ا ب ة أ ل ا نخبر بها الناس فيستبشروا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ل ل ج ن ة م ئ ة د ر ج ة بين كل درجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض أ ع د ه ا الله للمجاهدين في سبيله ولولا أ ن أ ش ق على المؤمنين ولا أ ج د ما أ ح م ل ه م عليه ولا تطيب أ ن ف س ه م أ ن يتخلفوا بعدي ما فقدت خلف س ر ي لوددت أ ن ي أ ق ت ل ثم أ ح ي ا ثم أ ق ت ل عندي استعداد إ ن ي أ ب ذ ل حياتي ونفسي كلها لله تبارك وتعالى قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي و م م ا ت ي لله رب العالمين عندي استعداد أ ن أ ص ب ر على لاواء الدنيا وابتلاءات الدنيا في مقابل أ ن أ ك و ن عند الله عز وجل بهذه ا ل م ن ز ل ة و إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقد أ و ذ ي ت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت ولقد في احد ل ل ه وما يخاف أ ولقد أ ت ت علي ث ا ل ث ة وما لي ولبلال طعام ي أ ك ل ه ذو كبد إ ل ا م وارى إ ب ط بلال صلى الله على النبي محمد تعبت اوي وشقيت ق و ي ونصبت ق و ي عشان يوصلني أ ن ا الدين وربنا لما يصطفيني بالدين أ ن ا أ ب د ا أ ب د ا ما أ ت خ ل ف ورقبت سداده أ ب د ا ما أ ت خ ل ف ولا أ ت ر ك الثغره اللي ربنا وضعني عليها أ ب د ا ما يؤتى ا ل إ س ل ا م من قبل ي لاموتن و ا ل إ س ل ا م عزيز عشان كده عندي استعداد أ ن أ ب ذ ل كل شيء انت دلوقتي بتطلبني ان انا اطلب العلم علشان ا ل ا م ة م ح ت ا ج ة ل ط ل ب ة علم والعلماء علشان يسدوا ا ل ص غ و ر ويردوا على الشبهات م ل ا ح د ة كل يوم بيفتروا على الله الكذب ا وناس بيتحرف في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله وفي ناس النهارده بيستغربوا أ ح ك ا م الشرع وبيقلبوها وبيضعوا قوانين ما أ ن ز ل الله بها من سلطان علشان هي اللي تسود الناس وتحكم على الناس وبيبعدوا ع عن شرع الرحمن لا أ ن ا هضحي بكل ما عندي من وقت وجهد و أ طالب علم أ ق ف على الثغره دي احنا ا ل ن ه ا ر د ة محتاجين في ا ل ا م ة ربانيين محتاجين في ا ل ا م ة عباد لولا عباده نركع وبهائم رتع واطفاله نردع ل ى ص ب عليكم العذاب صبا ح ن ا محتاجين عباد محتاجين قوامين صوامين محتاجين نهذب انفسنا ب ا ل ص ل ا ة والصيام والذكر و ا ل ق ر آ ن والبر وحسن الخلق محتاجين ده في ا ل ا م ة وانا هقف على الثغره دي و أ ن ا حبذ للغالي والنفيس عشان أ ب ق ي عبد رباني وعشان تبقي أ م ه ر ب ا ن ي ة ت ق ف أ م ا م الله عز وجل م ح ق ق ة لقوله كونوا ربانيين احنا محتاجين في ا ل أ م ة دعاء أ ش ك ا ل و أ ن و ا ع دعاء يعرفوا يكلموا شباب دعاء يعرفوا يكلموا كبار السن دعاء يعرفوا يكلموا أ ط ف ا ل دعاء يعرفوا يتكلموا مع علمانيين دعاء يعرفوا يتكلموا مع الغرب دعاء يعرفوا ازاي يردوا الشبهات عن ا ل إ س ل ا م دعاء ي أ م ر و ا الناس بالمعروف وينهوهم عن المنكر دعاء أ ش ك ا ل و أ ن و ا ع أ ن ت أ ن ه ي واحد فيهم عايزين دعاء على المنابر عايزين دعاء على النت عايزين دعاء حتى يذهبوا للناس في كل مكان يشوفوا الناس في غفلتهم ازاي يدعوهم برفق و ب ح ك م ة ويوصلوا د ع و ة الحق في كل مكان ينشروها في الافاق محتاجين ناس تتحمل ا ل ق ض ي ة ينشروا الخير إ ل ى الغير ابذل كل غالي ونفيس تجب لك الجنه ة التالت قال انا ليه كان لي هدف في حياتي وحطيته قدامي وسعيت لي وربنا وفقني و أ س أ ل الله إ ن ه يكون د ه كان بصدق و إ خ ل ا ص ف أ ن ا كنت صادق جدا في هدفي كنت مخلص تماما في تحقيق هدفي هدفي كان قدامي واضح هدفي كان قدامي محدد هدفي قدامي كنت ب ح س ب نفسي عليه كل يوم هدفي كنت بركز عليه فعشان ك د ه بلغت المنزل د ه قلناله و ج ب ت ه ا منين قال سمعت أ ب و أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رجلا قال يا رسول الله أ خ ب ر ن ي بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ف ا ل ص ح ا ب ة لما شافوا الرجل د ه ب ي س أ ل السؤال د ه فقالوا ماله ماله يعني بيتكلم في ايه ماله ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ارب ماله ب ي س أ ل عن سؤال في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة ب ي س أ ل عن الهدف ب ي س أ ل عن المصير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي الزكاه ة وتصل وفي و الرحم ا ر حديث البخاري وتصل ه لفظه ومسلم أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو و ومسلم لرسول وسلم من بخطام أن ن صلى في سفر فأخذ أعربيا عرض ا ق ه بزمامها عارفين بتبقى ليهم أو الأعراب شوية بتبقى برحلة النبي فأمسك عارفين غلظة ى الرحم ل عليه وسلم ثم قال ه يا ثم س و أو ل الله يا م د أ خ ب ر ن ي بما يقربني من ا ل ج ن ة وما يباعدني من النار وفي لفظ قال دلني على عمل أ ع م ل ه يدنيني من ا ل ج ن ة ويباعدني من النار فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أ ص ح ا ب ه ثم قال لقد وفر أ ي و ه هي دي الناس هي دي الناس اللي ب ت س أ ل من آ خ ر عايزه د ف يعيش من أ ج ل ه وعايزين أ ع م ا ل يطبقوها ويركزوا عليها مش ب ي س أ ل و ا عشان السؤال ومش ب ي س أ ل و ا ولا يطبقوا مقتضى الجواب او قال لقد هدي ثم قال كيف قلت اعيد السؤال تاني ي ت أ ك د انه هو عنده هدف عايز يعيش له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصل الرحم ودع ا ل ن ا ق ة والنبي صلى الله عليه وسلم في داعبه قال له طب سيب, بقى سيب الجمل بقى خلاص س ب ا ل ن ا ق ة بعد أ ن أ ج ا ب ه عن سؤاله فلما أ د ب ر قال رسول الله صلى ان ل ل عليه وسلم ه إ تمسك بما أ م ر به دخل ا ل ج ن ة هو ده تهديف الحياه ة قدامي أشياء ل ل لا أشرك أبقى صحيحة توحيد الوقت ا ل أ و ل أ ت ح ر ى الصف ا ل أ و ل أ ت ح ر ى ا ل ج م ا ع ة أ ت ح ر ى دائما أ ب د ا تكبيره ا ل إ ح ر ا م أ ق ي م ا ل ص ل ا ة أ ق ي م حدودها شروطها أ ر ك ا ن ه ا أوتي الزكاة، اوتي ل ز ك ا ة أ ا ل ز ك ا ة وفيها أحقق احقق ل ش ر ط و أ المقصد من ا ل ز ك ا ة و أ و ا س ي الفقراء و أ ع ط ي ه ا ط ي ب ة بها نفسي واصل الرحم و أ ن ذ ر عشيرتي ا ل أ ق ر ب ي ن لو عملت الكلام ده تبقى هدفت حياتك وتبقى في ر ف ق ة صاحبنا الثالث هذا الذي حكى لنا سبب دخوله ا ل ج ن ة ل أ ن ه كان مهدفا لحياته الرابع قال أ ن ا كنت طماع استغربنا الطمع هو اللي أ د خ ل ك ا ل ج ن ة قال آ ه أ ن ا ما كنتش بطمع في الدنيا أ ن ا كنت بطمع في ا ل آ خ ر ة أ ن ا سمعت ان سيدنا أ ب و بكر كان مثال عجيب في طلب ا ل ج ن ة كان طماع في طلب ا ل ج ن ة كان نفس ه يدخل من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة لما النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في ص ح ي ح ي ن لما قال من أ ن ف ق زوجين في سبيل الله أ ي في طلب ثواب الله نودي من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يا عبد الله هذا خير أ ي بمعنى هذا شيء فاضل فمن كان من اهل ا ل ص ل ا ة دعي من باب ا ل ص ل ا ة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل ا ل ص د ق ة دعي من باب ا ل ص د ق ة سيدنا ابو بكر سمع دي ما اخترش قال للنبي صلى الله عليه وسلم ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على من دعي تلك الابواب من ض ر و ر ة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها طماع يطمع في ا ل ج ن ة هو ذا الطمع الحقيقي اللي احنا محتاجين نتخلق به قال نعم و أ ر ج و أ ن تكون منهم فيدعى أ ب و بكر من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة كلها وقال و إ ن ي ل أ ر ج و أ ن تكون منهم سيدنا أ ب و بكر اللي ماكنش ا بسباب ي من أ ب و ا ب الخير إ ل ا ويدخل على الله منه من أ ص ب ح منكم اليوم ص ا ئ م ة أ ب و بكر أ ن ا من تبع منكم اليوم ج ن ا ز ة أ ب و بكر أ ن ا من أ ط ع م منكم اليوم مسكينه أ ب و بكر أ ن ا من ع ا د منكم اليوم م ر ي ض ة أ ب و بكر أ ن ا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم ما اجتمعنا في امرئ إ ل ا دخل ا ل ج ن ة صاحبنا قال ا ل أ ح ا د ي ث دي كانت بتولعني ا ل أ ح ا د ي ث دي كانت بتبقى نار ا ل ط ا ق ة ووقودي الى ا ل ج ن ة و أ ن ا ل أ ل ي ه انا نفسي أ س ا ب ق ا ل ص ح ا ب ة كان عندي نفسيه أ ب و مسلم القولاني كنت دايما أ ق و ل والله ل أ ز ا ح م ن ا ل ص ح ا ب ة على رسول الله ح ب أ ى وسطهم و أ ن ا في الفوج ا ل أ و ل اللي حيتهلل به النبي صلى الله عليه وسلم دخولا ا ل ج ن ة حيبقى إ ي إيدي د ي في إ ي د ي ه م حتى ولو كنت مش من عصرهم أ ن ا سمعت والله العظيم ده حصل أ ح د الشباب ربنا يحفظه ويكرمه س أ ل ن ي سؤال وقال لي يا شيخ أ ن ا عرفت إ ن ه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم معناها عموم ا ل ص ح ا ب ة أ ف ض ل من عموم التابعين لكن في التابعين من هو أ ف ض ل من صحابي يعني ممكن يبقى واحد من زهاد وعباد أ و علماء التابعين تكون م ن ز ل ت و عند ربنا أ ع ظ م من صحابي أ ق ل د ر ج ة فبيقول فلما سمعت وعرفت دي اتمنتها وهي دي اللي أ ن ا عايش من أ ج ل ه ا إ ن أ ن ا أ ك و ن خير عند الله من صحابي ه م ع ل ي ه ناس عايشه ل ل آ خ ر ة ناس عندها هدف عشاله ناس عندها طمع حقيقي مقبول وهو من أ س ب ا ب الرضا في ا ل آ خ ر ة فكن طماعا في طلب ا ل ج ن ة الخامس قال أ ن ا كانت ا ل ج ن ة بسمع صوتها بشم ريحها واهل لريح ا ل ج ن ة إ ن ي لاجد ريح ا ل ج ن ة دون هذا المجلس دون هذا المشهد دون هذه ا ل ص ل ا ة دون هذا الذكر دون هذا الورد دون هذا البر إ ن ي لاجد ريح ا ل ج ن ة أ ن ا كانت ا ل ج ن ة هي الحادي ل ي ة أ ن ا لما عرفت موقف سيدنا عمر يوم ا ل ح د ي ب ي ة كان بيقطع في قوي كان بيقطع في يقينه كان بيقطع في ا ن ه كنت حاسس ا ن ه شايفي ا ل ج ن ة قدامه وهو ب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أ ل س ن ا على الحق وهم على الباطل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بلى فكان يقول أ ل ي س قتلانا في ا ل ج ن ة شوفوا ادي يقين لا ز ع ز ع لا شك لا ر ي ب أ ل ي س قتلانا في ا ل ج ن ة وقتلهم في النار فيقول بلى فيقول فعلام نعطى الدنيه في ديننا ا ل ك ل م ة دي ك ل م ة واحد علي ا ل ه م ك ل م ة واحد ا ل ج ن ة ب ت أ خ ذ بقلب ك ل م ة واحد بيتمنى ا ل ش ه ا د ة ك ل م ة واحد بيتقطع لدين الله فعلام ا نعطى الدنيه في ديننا الكلمات دي كانت سبب دخول ا ل ج ن ة لاني من س ا ع ة ما سمعتها كنت دائما أ ت ف ك ر و أ ت ذ ك ر هذا الموقف فكان ياخذ بقلبي وهو يقول قتلانا في ا ل ج ن ة و أ ت م ن ى ا ل ش ه ا د ة و أ ت م ن ى بلوغ المنزل و أ ت م ن ى سلعه الله ا ل غ ا ل ي ة فلما كانت ا ل ج ن ة هي الحادي لي كنت ب س م ع نداءها و أ ج ب ت الدعاء و أ ج ب ت النداء استجيبوا لله والرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم فكانت حياتي كلها في طلب ا ل ج ن ة فبلغني الله ا ل ج ن ة فقلنا له طوبى لك حسن جزاؤك عند ربك يا مجيب حاد ا ل ج ن ة السادس قال أ ن ا بقى ما كنتش ب أ ح ق ر أ ي عمل تعرفوا ربنا دخلني ا ل ج ن ة ب إ ي ه ب ح ا ج ة أ ن ت م ممكن ما تتصوروهاش خالص أ ن ا ما كنتش مجاهد ولا كنت عالم ولا كنت من كبار الصالحين أ ن ا كان عملي بسيط ق و ي أ ن ا كنت أ ع ر ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر سيدنا بلال بانه دخل ا ل ج ن ة بشيء يسير جدا انه كان كل ما يحدث يتوضا ويصلي ركعتين عرفت إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي أ س م ع خشخشتك أ م ا م ي فبما سبقتني إ ل ى ا ل ج ن ة بلال سبق النبي إ ل ى ا ل ج ن ة ل أ ن بلال كان يدعو إ ل ى الله أ و ل ا ب ا ل أ ذ ا ن فيتقدم أ ذ ا ن ه بين يدي رسول الله فتقدم دخوله بين يديه كما يتقدم الخادم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ك ر م ب أ ن ه سبق النبي إ ل ى الجنه طب عملت إ ي ه بلال بلغتها عشان كنت بتقول أ ح د أ ح د وكان جلدك بيشوى في التعذيب على يد الكافرين وانت صابر ومجالد لا والله عملتها علشان كنت مؤذن رسول الله فكان كل الناس اللي بيسمعوا اذانك ويدخلوا الصلاكن ة ا و ا في ميزانك ا لا ل والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني الى ا ل ج ن ة قال ما احدثت الا ت و ض أ ت وصليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فصاحبنا حط قعد ادامه في وفق الحديث ده لا تحقرن من المعروف شيئا وبها بلغ أ ي عمل ولو تسبيحه فعلى كل ت س ب ي ح ة ص د ق ة ولو تبسم في وجه أ خ ي ك فتبسمك في وجه أ خ ي ك ص د ق ة ولو أ ن تفرغ من دلوك في إ ن ا ء المستسقي ك ن ت ش ر ب واحد ولا أ ح ق ر ن من المعروف شيئا قال أ ن ا كنت كدا لا أ ح ق ر من المعروف شيئا فبها بلغت المنزل قلنا له طوبى لك منزلك في ا ل ج ن ة السابع قال أ ن ا بقى كنت أ ت ع ب د الله بالتواضع كانت نفسي ر خ ي ص ة علي هانت علي نفسي في طلب ما عند الله فعشان كدا ربنا سبحانه وتعالى بلغني ا ل ج ن ة أ ن ا سمعت ا ل أ ث ر عن ابن مسعود أ ن ه قال أ و ل من أ ظ ه ر إ س ل ا م ه سبعه واتمنيت اننا أ لو كنت في زمان النبي أ ن أ ك و ن من أ و ل سبعه دخلوا في ا ل إ س ل ا م اتمنيت أ ب ق ى في ا ل ر ف ق ة ا ل ص ل ح ة ا ل ع ظ ي م ة الرعيل ا ل أ و ل النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمار وامه ح ب ي ب ة وصهيب وبلال والمقداد وسمعت ابن مسعود وهو يقول أ م ا رسول الله فمنعه الله بعمه أ ب ي طالب و أ م ا أ ب و بكر فمنعه الله بقوم واما سائرهم ف أ خ ذ ه م المشركون ف أ ل ب س و ه م أ د ر ع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم إ ن س ا ن إ ل ا وقد واتاهم على ما أ ر ا د و ا كلهم ضعف إ ل ا بلال ف إ ن ه هانت عليه نفسه في الله نفس ر خ ي ص ة نفس لا قدر لها إ ذ ا كان الثمن قرب الرحمن و ج ن ة الجنان ج ن ة الفرداوس وهان على قومه ف أ ع ط و ه الولدان و أ خ ذ و ا يطوفون به شعاب م ك ة بؤوا يخلوا الصبيه الصغيره ترميب ا ل ح ج ا ر ة وبقوا يعذبوه و ي ح م و جلده وهو يقول أ ح د أ ح د اللي فات كان موقف بلال جعله لا يحقر من المعروف شيئا وهذا ا ل أ خ السابع دخل ا ل ج ن ة أ ي ض ا باقتدائه بهذا الصحابي الجليل سيدنا بلال بن رباح فكانت نفسه ر خ ي ص ة فهانت عليه نفسه في طلب ما عند الله واحنا كمان نفسنا من ا ل ل ح ظ ة دي لا ق ي م ة لها إ ذ ا ك ا ن ا ل ثمن ا ل ج ن ة تامن واحد الاما أ ن ا فتعبدت الله ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ك ب ي ر ة ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ذ ة قلت هو ده اللي بلغ ا ل ص ح ا ب ة الكرام علو ا ل م ن ز ل ة لما شفت سيدنا عثمان وهو يحفر بئر روما وهو يجيش جيش ا ل ع س ر ة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفر روما فله ا ل ج ن ة من جهز جيش العسره فله ا ل ج ن ة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قلت ب أ لازم أ ع م ل ح ا ج ة ك ب ي ر ة ع ظ ي م ة فذه القى الله بها يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ا وقفت مع هذا الموقف من ط ل ح ة ا بن عبيد الله رضي الله عنه يوم احد يوم ما حام عن النبي صلى الله عليه وسلم لغيث ما قطعت يده وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب طلحه وجبت له ا ل ج ن ة لما برك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلو ظهره واخذ يحامي على النبي صلى الله عليه وسلم انا شفت ابو الدحداح وهو بيتصدق ب أ غ ل ى ا ل أ م و ا ل عنده ب ا ل أ ر ض اللي يتملكها لما سمع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أ ض ع ا ف ا كثيره فقال آه الله يطلب منا القرض فخرج من ماله من أ غ ل ى أ م و ا ل ه ابتغاء طلب ا ل ج ن ة لما شفت مواقف ا ل ص ح ا ب ة دي قلت أ ن ا لازم يبقى لي عمل كبير لازم يبقى لي عمل فذ القى الله به وقد كان وفتح الله عز وجل علي في أ ب و ا ب من الخيرات ع ظ ي م ة و ج ل ي ل ة وبها بلغت ا ل ج ن ة قلنا له يا بختك و ي ر ت ن ا ربنا يمن علينا ب ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة دي و ي ر ت ن ا لا نموت أ ب د ا حتى نبلغ ا ل ج ن ة حتى نبلغ العمل الفذ الكبير اللي يدخلنا ا ل ج ن ة قلنا له طوبى لك ا ل ج ن ة التاسع قال أ ن ا بقى كنت أ ف ت ح في أ ي باب من أ ب و ا ب الخير فكنت أ ط ل ب ا ل ج ن ة ب أ ع م ا ل شتى وكان قدوتي في ذلك الصحابي الجليل أ ب و أ م ا م ه الذي أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د خبره ب إ س ن ا د صحيح لما قال أ ن ش أ رسول الله صلى الله عليه وسلم غ ز و ة ف أ ت ي ت ه فقلت يا رسول الله أ د ع الله لي ب ا ل ش ه ا د ة فقال اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا قال ثم انشا غزوا ثانيه فاتيته فقلت يا رسول الله ادع الله لي بالشهاده فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا قال ثم انشا غزوا ثالثه فاتيته فقلت يا رسول الله إ ن ي أ ت ي ت ك مرتين قبل مرتي هذا ف س أ ل ت ك أ ن تدعو الله لي فدعوت الله عز وجل أ ن يسلمنا ويغنمنا فسلمنا وغنمنا ثم أ ت ي ت ه فقلت يا رسول الله إ ذ ا مرني بعمل إ ذ ا ما ك ن ت ا ل ش ه ا د ة هي بابي قل لي على ح ا ج ة بلغني قال عليك بالصوم فانه إ ن ه ل مثل لك ف إ لا مثل له فما رؤي أ ب و أ م ا م ة ولا ا م ر أ ت ه ولا خادمه بعد هذا إ ل ا صواما قال فكان إ ذ ا رؤي في دارهم دخان بالنهار قلنا اعتراهم ضيف أ و نزل بهم نازل ما بيطبخوش في النهار ل أ ن ه أ ك ل ه م دائما في وقت الفطور عند المغرب قال فلبثت بذلك ما شاء الله ثم أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أ م ر ت ن ا بالصيام فارجو أ ن يكون قد بارك الله لنا فيه الحمد لله بين ق ا صوام والحمد لله بين ق ا محافظين على الصيام فمرني بعمل آ خ ر عايز باب ت ا ن ي عايز باب ت ا ن ي دخلني ا ل ج ن ة قال اعلم أ ن ك لن تسجد سجده الا رفع الله لك بها د ر ج ة وحط عنك بها خ ط ي ئ ة وتعالوا نقلد سيدنا أ ب و أ م ا م ة ونعمل زي ما عمل سيدنا أ ب و أ م ا م ة و ن ب ت د ي بالصيام ونتعود على الصيام ونصوم اغلب الايام ونحاول ان احنا نرتقي في درجات الصيام نصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر فنصوم عشر ايام كاننا بنصوم يوم ونفطر ب يومين و ش و ي ة ب ش و ي ة نصوم صي... صيام سيدنا داود نصوم يوم ونفطر يوم و ش و ي ة ب ش و ي ة نسرد الصيام نصوم صياما كثيرا كما ورد ذلك عن كثير من ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عن عمر وكما ورد عن أ م ن ا ع ا ئ ش ة نسرد الصيام ونترك ا ل أ ي ا م ا ل م ح ر م ة من أ ي ا م الفطر وايام التشريق ويوم ا ل أ ض ح ى نعمل عمل كبير فذ نلقى الله عز وجل به وإذا حيوفقنا وقفين وبس كان ربنا حيوفقنا في الصيام فمش بس حنبقى وقفين على باب الصيام حنبقى بس في فمش على احنا كمان حنفتح في باب القيام وفي ك ث ر ة التنفل وفي ك ث ر ة السجود وصلاه في اثر صلاه كتف ع ل ي ي ن و ا ل س ج د ة تكون سبب في ر ف ق ة النبي أ ع ن ي على نفسك ب ك ث ر ة السجود حنفتح في كل باب خير لنلقى الله عز وجل صاحبنا بلغ ل أ ن ه كان ش ا ك ر ل أ ن ع م الله كان بيفتح في كل ا ل أ ب و ا ب المتيسره له فبلغ ا ل ج ن ة فقلنا له صوب لك ا ل ج ن ة ا ل أ خ ي ر الاما أ ن ا فكان شوقي ل ر ؤ ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب دخول ا ل ج ن ة روى الطبراني في ا ل أ و س ط وذكره ا ل أ ل ب ا ن ي في الصحيحه عن أ م ن ا ع ا ئ ش ة أ ن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ك لاحب إ ل ي من نفسي ب ح ب ك أ و ي يا رسول الله والله ا ل ك ل م ة تنعش ا ل ا ل ب ا ل ك ل م ة تطيب القلب بحبك يا رب بحبك اوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يا ريت تطلع ص د ق ة بس يا ريت تطلع ب إ خ ل ا ص بس يا ريت تطلع بمنتهى ا ل ش ف ا ف ي ة بس يا ريت تطلع بيقين بس يا ريت تطلع ب إ ح س ا س بس يا ريت تطلع والحس ب ح ل و ت ه ا إ ن ي لا أ ح ب ك و إ ن ك لاحب لا أ إ ل ي من نفسي و إ ن ك لاحب لا أ إ ل ي من أ ه ل ي و أ ح ب إ ل ي من ولدي ا و إ ن ي لاكون لا أ في البيت ف أ ذ ك ر ك فما أ ص ب ر حتى أ ت ي ك ف أ ن ظ ر إ ل ي ك و إ ذ ا ذكرت موتي وموتك عرفت أ ن ك إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة رفعت مع ا ل ن ب ي ي و إ ن ي إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة خشيت أ لا أ ر ا ك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 ويا لشوقي اليك يا حبيبي يا رسول الله بابي انت وامي ونفسي ومالي وكل شيء ف أ س أ ل الله عز وجل أ ن يكون هذا الشوق باعثا لي على العمل باعثا لي على ا ل إ خ ل ا ص في العمل على متابعتك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بلغنا ا ل ج ن ة يا رب و أ ن ع م علينا ب ر ف ق ة نبيك في ا ل ج ن ة يا رب يا رب انت أ ع ل م بحالي مما قال يا رب أ ن ت ترى مكاني أ ن ت تسمع كلامي أ ن ت أ ع ل م بسري وعلانيتي يا رب يا رب الفتن ك ث ي ر ة الفتن خ ط ا ف ة والبلايا ع د ي د ة و إ ن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي لكن نخشى أ ن نكون عنك مبعدين أ ن نكون عن رحمتك مطرودين ولكن نسعى ونرجو أ ن تكون عافيتك تسعنا فيا منان من على عبيدك و إ م ا ئ ك هؤلاء ب ا ل ا س ت ق ا م ة والالتزام من عليهم ب أ ع ل ى ج ن ة من الجنان من عليهم يا ربنا ب أ ن يكونوا من أ ه ل الصدق و ا ل إ خ ل ا ص من علينا يا ربنا من علينا يا ربنا ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تؤاخذنا إ ن أ ذ ن ب ن ا وقصرنا وفرطنا فنحن بين يديه ونحن متضرعين لك منكسرين لك أ ذ ل لك فيا رب ي ج ب ر كسرنا واشف أ م ر ا ض قلوبنا وداونا وارحمنا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 يا رب عاملنا ب ا ل إ ح س ا ن إ ذ الفضل منك و إ ل ي ك يا رب يا رب يا رب استغيث بك يا رب أ س ت غ ي ث بك يا رب إ ل ا ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين ن س أ ل ك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا و إ ن أ ر د ت بقوم فتنه فاقبضنا إ ل ي ك غير مفتونين اللهم تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فستذكرون ما قلت لكم وافوض الامر إ ل ى ربي وافوض امري إ ل ى الله ان الله بصير بالعباد ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم